كمن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا كَرًا او انثا بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرن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 وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يؤمن بالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إليهم Shirina Lilla Hila Yasteruna Bi Ayatilla Hitaman Palila Ula Ikalahum Ajuruhum Mayandarab bihim in Hisab